كيف تلقى سليمان الخبر قال عليه السلام قال سننظر أي نتمهل والفعل نظرا إما إن, أن يتعدى بحرف الجر إلى وإما أن يتعدى بحرف الجر في وإما أن لا يتعدى بحرف جر فإذا تعدى بحرف الجر إلى يصبح المعنى النظر بالعين بالبصر قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه ربها جل جلاله أو يتعدى بحرف الجر فيه فيصبح المعنى بمعنى التفكر تقول نظرت في الأمر أي تفكرت فيه تقول دعني حتى أنظر في الأمر أي حتى أتفكر فيه وأتدبره وأعلم مدخله ومخرجه أو لا يتعدى بحرف الجر لا بإله ولا بفي فيصبح المعنى التمهل قال الله جل وعلا عن المنافقين أنهم يقولون انظرونا نقتبس من نوركم أي أنهلونا هنا قال الله جل وعلا قال سننظر أي سنتمهل وننظر كيف يكون جوابهم كيف يكون ردهم على كتابنا الذي سابعته معك وبهذا التأصيل الذي ذكرنا حجة على المعتزلة الذين ينفون رؤية الله جل وعلا يوم القيامة ويقولون إن ربنا تبارك وتعالى لا يرى يوم القيامة ويحتجون بأمور واهية ترد الأخبار الصحيحة والآثار الصادقة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والحجة عندهم في هذا قول الله جل وعلا للكريم موسى لن تراني ولكن هذا نفهم للنظر في الدنيا والمؤتزلة فرقة تنسب إلى الإسلام نشأت في أواخر العهد الأموي وأواء قوائل العهد العباسي وظهر قوتهم زمن الخليفة العباسي المأمون سابع خلفاء بن العباس ويقال إنهم صموا بالمعتزلة لأن واصل ابن عطاء وهو مؤسس المذهب والفرقة كان في مجلس الحسن البصري أبي سعيد فسئل الحسن عن مرتكب الكبيرة وكان الصراع يومئذ فكريا ما بين الخوارج وأهل السنة فالخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر وأهد السنة يرون أن مرتكب الكبيرة فاسق بمقدار كبيرته ولا تخرج الكبيرة المسلمة من الملة فسئل الحسن وهو وواصل حاضر عن مرتكب الكبيرة فبينما يتريث الحسن حتى يجيب تقدم واصل وأجاب وقال هو في منزلة بين المنزلتين تجري عليه في الدنيا أحكام أهل الإسلام وتجري عليه في الآخرة أحكام أهل, أهل الكفر ثم اعتزل حلقة الحسن وأخذ يجمع الناس ويقرر مذهبه فقال الحسن اعتزلنا واسط فعرف منذ ذلك اليوم بالمؤتزلة. وواصل من عطا هذا كان من أفصح الناس رغم أنه كان يبثغ في الرأ فالرأ على لسانه قبيحة ومع ذلك كان يخطب الخطبة ويطيل فيها ويتحرج ويبتعد عن كل كلمة فيها حرف الراء ومن خطبه أنه قال الحمد لله القديم بلا ابتداء الباقي بلا انتهاء وأن أن في هذه المقدمة خالية كلماتها من حرف الراء والمقصود الإعلام الثقافي والمعرفي ونحن نفسر الآيات أن بعض فرق الإسلام عند قول الله جل وعلا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين وهكذا العاقم إذا عرض عليه الأمر يتريث حتى يعلم أين موطنه قبل أن يحزم أمره ويتخذ قراره